استمع إلى الجمل وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور تكلم يا أحمد تكلمي يا فاطمة أسكت يا علي أسكت يا عائشة تعال يا خالد تعالي يا زينب اذهب يا مصطفى اذهبي يا رقية